يقول ما حكم من يبدأ الدعاء بذكر الله عز وجل ثم الصلاة, ثم الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يشرع في الدعاء ويعمل هذا العمل حتى إذا كان في صلاته وهو ساجد فما حكم هذا العمل الدعاء عموما يستحب أن يبدأ بالثناء على الله عز وجل فيه وبالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم أما في السجود فإنه يأتي بأذكار السجود وأدعيته كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يلحظ من قضية الثناء هي موجودة في الصلاة الثناء في أولها وفي قراءه الفاتحة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مع المسلم في تشهده يقول هل ورد بعد الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله ثلاث مرات وهل ورد طلب الجنة والتعود من النار وطلب حور العين ثلاث مرات فيما يتعلق بلا حول ولا قوة الا بالله وردت مرة واحدة في الحديث الذي مر معنا بالامس مع التهليل لا اله الا الله وحده ولا شريك له لا الملك ولا الحمد على كل شيء قدير ورد فيه لا حول ولا قوة الا بالله فيتقال مرة واحدة في التهليل كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل ورد طلب الجنة والتعود من النار وطلب الحور العين ثلاث مرات لا أعرف حديثا معينا في ذلك ولكن خصة الرجل الذي وهي ثابتة الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام أما إني لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ يعني لا أحسن ان اقول مثل الكلام الذي تقوله والكلام الذي يقوله معاذ قال ما إني لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ قال فما تقول قال أقول اعوذ بالله اللهم من يسلك الجنه واعوذ بك من النار قال حولها ندندن وعلى كل حال المسلم يستحب له أدبار الصلوات ان ياتي بالاذكار التي مرت معنا والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا بأس في في بعض المرات إذا توجه إلى الله عز وجل بالدعاء سأل الله الجنة سأل الله الإعادة من النار من خير الدنيا والآخرة لا بأس بذلك وأفضل احوال الدعاء في تمام الصلاة وقبل السلام كما قال صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء هذا الأخ يقول متى يقال هذا الذكر اللهم من يسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا هل بعد صلاة الصبح مباشرة أم بعد معقبات الصلاة وهل يقال هذا الذكر اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في الصبح والمساء أم في المساء فقط فيما يتعلق باعوذ بكلمات الله التامات سيأتي الحديث الوارد فيها والكلام عليها في حين إن شاء الله أما اللهم من يسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا فهذا يقال بعد صلاة الصبح كما جاء في حديث أم سلمة في السنن والمسند أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد صلاة الصبح فهو من جملة الأذكار التي تقال في في الصباح و وعرفنا بالأمس أن المبادرة إلى الاستغفار ثلاث مرات وإلى التهليل والأذكار التي تقال أدبار الصلوات ثم بعدها ياتي المسلم ب با طرفي النهار ياتي بأذكار الصباح بعد التهليلات والأذكار المتعلقه بالصلاة بالصلاه يبدا بعد ذلك بأذكار الصباح ومن جملتها هذا الدعاء العظيم المبارك اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد